ان امهاتهم الا اللائي ولدنه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم ياتون بما لما قالوا فتحرير رقبه من قبل فتحرير رقبه من قبل ان يتم نس ذلكتم تعظون به والله بما تعملون خبير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 فُتّ كَمَا فُتَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَلَسُوَّاهُ وَالنَّاهِي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 وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ وَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ايتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالدر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضررهم شيئا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 رسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة تصد عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لَن تُنْيَعَنَّ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَنَ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ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 109. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 110. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا او ابنائهم او اخوانهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قنوبهم الايمان وانيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله انا ان حزب الله هم المفلحون